وَيوْمَ نَحْشرُ مِنْ كُلِّ أَُّةٍ فَوجَم مُِكَذذِبُ بِآياتِنَ فَهُم يُزَعُون حتىَ إِذَا جَاءُ قَالَ كَذذَّبَتُ بِآياتِ وَلَمْ تُحيطُوا بِهَاِلمَا وَلَمْ تُحيطُ بِهَاِمَن أََّ ذاَا كُ تُمْ تَععمللُون. وَقَا القَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُ وَمقَاقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا قَلَمُوا فَهُم لا يَطِقُون أَلَم يَرَو أنا جَعلنَ الليلى لَسْكُنُ فِيهِ وََّهَا رَمبُصِر إِ فِي ذَلِكَ نَ آياتٍ لِقَوْمِ يؤمنون.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 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير اِنَّهُمْ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلَنْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ إنما أمِررتُ أن أعْبُدَ رَبَّ هذه البَلْدَة الذي حََّّمَهاَا وَلَهُ كُلّ شيءَ وَمِرْتُ أن أكونَ منِن المُسلمين وأأَن أتْن وَقُرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وَمَا آياته فتعرفونها وما ربك بغافل بسم الله الرحمن الرحيم طس <تصفيق>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 يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ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 لا تقاتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أمي مسافرا